وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن في التاريخ الإنساني والإرث البشر معالم واضحة ومنارات مضيئة وقادة ذلك وقدوته وقوة ذلك عند أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله أجمعين وإن من أبرز المعالم وأوضح المنارات وأعظمها أثرا وأكبرها ثمرا في التاريخ البشري والإنساني قاطبة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي انطلقت من قريات الجزيرة العربية إلى قارات الدنيا مدوية مجلجلة قوامها كلمة التوحيد مع توحيد الكلمة فجمعت أشتاة الناس ونظمت البشرية ووضعت المعالم وأنارت الطريق وبينت الهدى وحملت صحابة للدنيا مشاعل الخير ومشاعل الهدى تضيء إلى يوم القيامة أرسوا دعائما أعظم ملة على مر التاريخ الإنساني وما زال أثر الإسلام كدين يتدفق ويملأ الدنيا وما من حكمة ولا خير ولا مقصد ولا سبيل طيب يتناسب مع الأخلاق والقيم والذوق والأدب والمرؤة إلا والإسلام يقر ذلك إلى يوم القيامة وحري بالأمة الإسلامية وهي تواجه أوضاعا سيئة وأحوالا شتى وتحديات كبرى في مواجهة أعدائها أن تستلهمها العبرة من تاريخها وخاصة من وقائع السيرة النبوية التي لم تكن منحصرة في زمان ومكان إلا لما ما. ولكنها قيم تنزلت لتكون وعاء وقالبا لهداية البشرية إلى يوم القيامة فما وقع في المدينة النبوية من أحداث ومعارك ووقائع ومغازي وسيرة وأخلاق وتوجيهات وإرشادات إنما أرادها الله للناس إلى يوم القيامة حيث لا خاتم حيث ختمت النبوة فلا نبي بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيما والعالم من حولنا يعيش سعارة العدوان العقد المنظم على أمة الإسلام فالذين ينتسبون إلى موسى عليه السلام وموسى منهم براء ينهجون نهج الغش وأكل الربا والدس والمكر والذين ينتسبون إلى عيسى عليه السلام زورا وبهتانا وعيسى عليه السلام منهم براء هم الذين نشروا الخنا وروجوا الإباحية والانحلال في ديارهم وفي ديار المسلمين هم الذين وطأوا الرقابة باستلاح نحن نعيش عصر العنف المنظم وعصر العنواء العدوان الغاشم وعصر الحرب العقدية المنظمة التي يقودها اليهود والنصارى معا فاليهود ما أسس لهم في فلسطين دولة إلا إنجلترا ومن حولها في الأصر الأول في الأربعينات وما حماها في الستينات ودافع عنها إلا أمريكا النصرانية المجرمة إننا نعيش في هذا العصر بهذه المفردات فأتباع موسى وموسى منهم براء والذين ينتسبون إليه ويقولون أنه رسولهم هم الذين يقودون التقتيل والتشريد والاحتلال والذين ينتسبون إلى عيسى عليه السلام في عصرنا هم الذين يقودون هذه الحملات هم الذين دخلوا ديار الضعفاء واحتلوها وأرغموا أهلها بقوة السلاح الذي عندهم ولقد حاولت جاهدا. أن أجد خطبة تناسب عصرنا وأيامنا من وحي السيرة ومن داخل الأحداث شيء له إسقاطات على واقعنا تجعل السيرة حية وإن تباعد الزمان بيننا وبينها فهديت لأن أتحدث عن غزوة من الغزوات وقعت في السنة السابعة من الهجرة النبوية دارت رحى هذه الغزوة وكل دروسها دارت على مقربة من المدينة في منطقة تسمى خيبر فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فتح خيبر في السنة السابعة في أوائل في أواخر شهر محرم وسبب قصد النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أنها صارت وكرا لليهود واصاباتهم الذين تجمعوا من بني قين من بن قين ومن بني النضير ومن بني قريظه ولقد كانوا يعيشون في المدينة فنقضوا العهود او كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم واليهود عرفوا عبر تاريخهم أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل أي أنهم ينقضون العهود والمواثيق ولا يرعون لمؤمن إلا ولا ذم ولا يحترمون إلا اليهود واليهود عندهم هو الذي أمه يهودية وبالتالي خرج إليهم في أربعمائة وألف من المجاهدين معهم أتى فارس وفي الطريق نزل على واد يسمى بوادي الرجيع وعسكر فيه حتى يحول بين إمدادهم إمداد اليهود وكانت لهم علاقة مع قبيلة غطفان وغطفان من القبائل التي كانت ضد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يمدون اليهود من أين تجمع آل خيبر؟ يهود بنو قنقاع بعد غزوة بدر مباشرة هؤلاء اليهود كشفوا عورة امرأة مسلمة فقاتلهم النبي وأجلاهم من بيوتهم وديارهم ثم جاء بن النظير بعد غزوة أحد وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا معه فلما زارهم أرادوا أن يقتلوه فجاء الوحي فخرج النبي من بينهم ثم جاء غازيا إياهم وبعد غزوة الأحزاب أجلى بني قريضة الذين كانوا وحزبوا الأحزاب وإن يهود خيبر كانوا يدبرون للمشركين من أهل مكة يؤمنون بالجبت والطاغوت وهم يعلمون أن عبادة أوثان ليست بدين لله عز وجل ولكنهم أصروا وما لو أهل مكة فكان بد من القضاء على هذه الشرزمة الباقية من اليهود وفي الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأكوع يا عامر هات لنا من آتك أحد لنا أي من الهنات أو الهنات هي الأمور التي يأتي بها الشعراء في صورة رجز وأشعار يقولها ويرددها فقال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وعنك ما استغنينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فقال له صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا عامل فقال عمر بن الخطاب هل لا متعتنا به يا رسول الله؟ لأنه ما قال لأحد رحمك الله إلا وقتل شهيدا رضي الله عنه وكان هذا بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأقوع وهو عم سلمة بن عمر بن الأقوع وكان عمه وخرجوا إلى خيبر ونزل بخيبر عند الليل فدعا بدعائه الذي قال فيه اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما درينا الله إن, إن أني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها وأبى أن يغزوهم بالليل فبات على مشارف خيبر خرج اليهود بالصباح يحملون المساح والمكاتل يعني الطواري والفؤوس من خروج إلى الزراعة فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس الخميس يعني الجيش جاء محمد بجيشه فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بآلات الهدن التي كان يحملونها أنه سوف يخرب خيبرا فذهبوا إلى حصونهم وصاروا فيها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفتح. حصون خيبر حصنا حصنا أول الحصون التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم حاصر هذا الحصن ثم حاصره أصحابه وبعد قليل فتحوا الحصن في هذا الحصن قتل النبي صلى الله عليه وسلم كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وكان من الذين يخرجون الأشعار ومن الرؤوس المدبرة فأمر بقتله وبقية اليهود تركهم ليرحلوا من هذه المنطقة وانتقل من هذا الحصن وكان هذا الحصن يسمى بحصن ناعم انتقل إلى الحصن الذي بعده وهو حصن المحيص وبعد حصن المحيص انتقل إلى حصن يسمى بحصن الصعب ابن معاذ فتح هذه الحصون فاستعصى عليه حصن رابع وخامس وهما الوطيح والسلالم هذه الحصون كانت قوية وكان فيها فرسان حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر ليلة يحاصر هذه الحصون وفي آخر مرة قال مقولته المشهور لأعطيننا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فإذا بالجميع يتمنى أن يكون هو يفتح الله على يديه بات الناس وهم يترقبون من الذي سيفتح الله على يديه حصنا الوطيح والسلالم والناس جميعا حضور أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة فقال أين علي بن أبي طالب وكان بعيدا لأنه به رمت فقيل مرمد أي في عينه رمت فدعا به فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على عينه فبرئت ثم أعطاه الراية وقال له أنزل بساحتهم وادعهم إلى الله فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخرج علي يذهب إلى هذا الحصن وهو يحمل عليه كان في هذا الحصن فارس من فرسان اليهود يسمى مرحب وأخوه يسمى بياسر خرج مرحب يطب بسيفه يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل, مجر بطل مجرب أحيانا أطعن وحينا أضرب إذا الحروب أقبل التلحب فخرج إليه عامر بن الأكوع وقال له أنا الذي سمتني أمي عامر بطل شاك السلاح بطل مغامر فتصاولا فضرب مرحب عامرا وصار سيف مرحب في ترس عامر يعني أمسك السيف وصار في قبضة عامر فأراد عامر أن يضربه بالسيف من تحته فإذا به يضرب نفسه ومات من جرحه هذا قال الناس عامر قتل نفسه فقال صلى الله عليه وسلم إنه شهيد لما جاءه سلمة قال يا رسول الله إن عمي عامر قال الناس أنه قتل نفسه بسيفه قال كذبوا هو شهيد ثم قال مرحب أنا الذي سمتني أمي مرحب شاخ السلاح بطل مجرب إذا الليوث أقبل التلحب إن صولتي يحجم عن صولة المجرب فخرج إليه علي بن أبي طالب بنفسه وقال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر، سأكيلكم بالسيف كيل سندرة ضربه ضرب واحد في رأسه فقضى عليه وفتح الله بعد ذلك على يديه ما بقي لهم إلا ياسر وجعل يصول فخرج إليه الزبير بن العوام وكان الصفية موجودة أم الزبير قالت يا رسول الله يقتل ولدي أو ولدي يقتله قال ولدك يقتله إن شاء الله فقتل الزبير ياسرا وفتح حصن الوطيح والسلالم وقع في هذه الغزوة تشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر السبي من النساء من اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن مؤمن بالله واليوم الآخر يسقي معه زرع غيره أي لا يجوز أن توطأ المرأة من السبي حتى تستبرأ بحيضة وقال إن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية محرمة إلى يوم القيامة وكان الحمار الحمار الوحشي إلى يوم من هذا يجوز أكله أما الحمار الأهل الحمار الأهل الموجود الذي يراه الناس الآن كان حلالا حتى السنة السابعة من الهجرة وفي فتح خيبر منع وأرسل علي بن أبي طالب يخبر الناس بتحريم زواج المتعة زواج المتعة التي تبيحه الشيعة محرم بعد حرمة يوم فتح خيبر وللأسف الشديد الشيعة يقولون أنهم شيعة علي رضي الله عنه ولقد نقل التحريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بنفسه وفيها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن الأخطب وقد اصطفاها لنفسه وكانت تحت كنانة ابن الربيع ابن أبي حقيق ووضعها في خبائه وعرض عليها الإسلام فأسلمت فأعتقها وجعل مهرها عدقها وتزوجها فصارت أم للمؤمنين وكان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها من باب تكديرها. يهودية بنت يهودي وأبوها حيي بن الأخطب وهي نظريه من بني النظير وقد أجلوا من بني النظير فالتحقت وكان زوجها في خيبر ولكنها كانت من بني النظير ووالدها النظري حيي بن الأخطب كان حيي هذا ابن الأخطب مع بنو قريضة بعد بن النظير ذهب إلى بني قريضة وقد قتله. بني قريضة قتلهم النبي عن بكرة أبيهم ما ترك إلا النساء والأطفال ما قتل امرأة وما قتل طفلا قتل جميع رجالهم لأنهم في, في الأحزاب وقفوا مع قريش فكان الم... فكان أهل الإسلام يواجهون خطر قريش و... وخطر يهود من الداخل بدأوا يعدون السلاح ويمدون قريش بالسلاح أول ما رجع النبي من الأحزاب صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل فجاءه جبريل قال أوضعت السلاح يا محمد قال لا قال إن الملائكة لم تضع السلاح وإنا ذاهبون إلى بني قريضة لأزلزل الأرض من تحتهم فقال النبي لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة وكان من جملة من أسر كعب بن أسد والزبير بن باطع ومنهم حيي بن أخطب ولما جاء بحيي بن أخطب كان يلبس حلة فقحية يعني فيها ورود جميلة فلما جاء ذلقت ووقف جاء وقد مزق حلته من كل من كل أماكنها مزق الحلة حتى لا يستفيد بها أحد ثم نظر إلى النبي وقال له ما لمت نفسي وما ندمت على عداوتك أبد الدهر ولكنه قدر الله على بني إسرائيل فتقدم حتى ضربت عنقه تزوج النبي بعد ذلك بابنته صفية التي أسلمت فلما قالوا لها يهودية بنت يهودية بكت وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قولي لهم أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم رد عليهم بهذا الرد اليهود كانوا يعلمون أنه نبي من عند الله عيي ابن الأخطب قال أنا أعلم أنه نبي الله غير أن النبوة كنا نرجوها أن تكون في بني إسرائيل آخر الأنبياء من بني إسرائيل كان عيسى عليه السلام وقد عادوه وأرادوا قتله وزعموا صلبه فرفعه الله فانتظروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل بعد هذا فتحت خيبر بعض خيبر فتحت عنوة كالوطيح والسلال وبعض حصونها فتحت عن طريق السلب فقد صالح وخرجوا من ديارهم وتركوها وأبقى النبي أهل الوطيح والسلالب على الأرض ليزرعوها بالنصف النصف لهم والنصف المسلمين ومتى ما أمرهم أن يخرجوا منها خرجوا حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فأجل اليهود جميعا عن خيبر فلم يبقى في جزيرة العرب يهود ولا نصارى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ولقوله أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من فتح خيبر وبينما هو في بعض المواقف يحاصر جاء جعفر ابن أبي طالب من الحبشة ومعه زوجه أسماء بنت عميس وخالد ابن سعيد ابن العاص وزوجته أمي أمينة بنت خلف ابن أسعد ومعهم مجموعة من الصحابة عامر ابن أبي الوقاص الزهري وخالد ابن صخر ابن التميمي جاء هؤلاء جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأي الأمرين أفرح أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر وحصل موقف إيماني عجيب جاء عبد أسود كان يرعى الغنم لليهود قال يا محمد ما الإسلام ما الإسلام راعي في أثناء الحرب جاء قال ما الإسلام ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما فاضي وكده حصى خلي الموضوع ده ينتهي انت ذاتك بالساوي شنو ما يحتقر الناس أصلا ما قال دراعي ولا دكتور علمه الإسلام قال يا محمد أريد أن أسلم أنا داير أسلم وهذه الغنم لليهود وأنا أمين عليها فماذا أفعل قال خذ من الأرض حفنة واضرب بها على وك الغنم وقل لها إلى بني فلان المحلة دارة تمشي فأخذ الراعي حفنة من التراب بيده وضرب على وك الغنم وقال لها إلى بني فلان وضربها خرجت الغنم كأنما سائق يسوقها إلى أن وصلت إلى بني فلان بعد ذلك أخذ سيفه وجعل يقاتل على حسن الوطيح والسلال فكان من جملة من قتل بالمناسبة قتل في غزوة خيبر من الصحابة خمسة عشر رجلا أو خمسة عشر رجلا ومنهم محمود بن مسلمة ومنهم هذا الراعي الذي كان يرعى لهم ولما قتل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه ثم أشاح بوجهه قالوا يا رسول الله أشحت بوجهك عنه قال رأيت حوريتين تتقشفان له تريدان أن تدخل بين جبته وبين جلده داري خشوا في هدوم بجوة قال ولأنه كان يرعى قلت اللهم طيب ريحه ولذلك قال أشحت بوجه عنه الذي أسلم في الحال ولم يصلي ولم يعرف شيء أسلم لكنه كان أمين أبا أن يقول غنم اليهود حلال علي إنما ضرب على وجهه كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام حتى مضى ثم سمع أهل فدك منطقة قريبة من خيبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وكان رئيسهم يهود يسمى بيوشع ابن نون فكاتب النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه عليها وبعد فدق ذهب النبي إلى منطقة تسمى وادي القرى وعند وادي القرى حصل قتال بسيط وأيضاً سلموا وصالحوا وطردوا من ديارهم وأخرجوا بالمناسبة جميع اليهود من حصونهم أخرجوا من خيبر وتم جلاءهم والبقية التي بقيت. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي طريق العودة والنبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى المدينة نزلوا بواد وفي الوادي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكون أمينا على صلاتنا أي على صلاة الفجر فقال بلال أنا فنام الناس جميعا وجعل بلال يصلي الليل كله حتى يؤذن للفجر حتى أنه قبيل الفجر اتكى على جمل له برك وجعل يرقب الفجر بعينه متى ما رآه قام وأذن فنام بلال فقام الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت وهج الشمس وحرها فأول ما قام قام النبي فزعا لأول مرة في حياته تفوته صلاة الفجر في وقتها وسيصلي الفجر بعد طلوع الشمس فقام فزعا فوجد بلال قال يا بلال ألم تقل أنك أمين على صلاتنا قال أخذ بعيني ونفسي الذي أخذ بأعينكم وأنفسكم فقال صدقت وكان هذا لحكمة التشريع لحكمة التشريع خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسوق راحلته حتى غادر الوادي وقال والله لا أصلي في وادي غفلنا فيه عن ذكر الله ترك الوادي وانتقل إلى الوادي الذي بالقرب منه ثم أمر بلال أن يؤذن فأذن ثم صلوا سنة الفجر أولا للتشريع صلوا سنة الفجر أولا وفيه أن الشمس إذا طلعت فإن سنة الفجر لا تسقط الرقيبة وفيه أن الرقيبة تصلى بعد طلوع الشمس ولكن إذا الشمس لم تطلع وفات المسلم المصلي فاتته الرقيبة في المسجد وجه صلاة الجماعة قائمة يصلي صلاة الفجر ثم يصلي الرقيبة بعد ذلك وليس كما يقول الناس يصلي الفجر ثم ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يتصلى الرقيبة هذا خطأ عند الناس وإنما الصواب أن الرقيبة تصلى بعد الفجر مباشرة طالما أن الشمس لم تطلع وإذا طلعت الشمس أيضا تصلى الرقيبة أما في الحالة الثالثة إذا قام والشمس طالع لم تكتمل فإنه لا يصلي الرقيبة يُصَلِّ الفجر ويؤخر الرقيبة حتى ترتفع الشمس اذا ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون الفجر في وقته لكن لم يصلي الرقيبة صلى الفجر في المسجد مع الجماعة الساعة خمسة ورص. بعد الفجر يصلي الرقيبة هذه ما فيها خلاف يصلي الرقيبة جاء وطلعت الشمس ولم يصلي لا الفجر ولا الرقيبة يُصلي الرقيبة اولا ثم يصلي الفجر الحالة الثالثة محصورة جدا قام ووجد الشمس لم لم تخرج بعد ولكن ضوءها ظهر هذا يصلي الفجر في الأول وينتظر حتى ترتفع الشمس وتعلو حتى يصلي الرقيبة لأن النافلة في هذا الوقت ممنوع. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم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 فتح النبي عليه الصلاة والسلام حصن الصعب ابن معاد ودخل فيه فبعض الناس عاملهم معاملة كريمة واستقبلوه فاستأمنهم أو أمنهم واطمعن إليهم فقدموا إليه شاة مسمومة قدمتها امرأة تسمى زينب بنت الحارث، وهي يهودية امرأة سلام ابن مشكم اليهودي وسلام ابن مشكم كان في بني النظير وأجلي من بني النظير ولما اجتمع بني النظير على قتل النبي عليه الصلاة والسلام كان سلام ينهاهم ويقول والله لا أغدر محمدا أبدا فجاء إلى خيبر ولكن امرأته أهدت شاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحرب قائمة وهو جاء لجلائهم من أراد أن يخرج دون قتال تركه فهؤلاء قالوا ننزل على حكمك ماذا تريد منا قال تخرجوا قالوا سنخرج فقدموا إليه شاتا وسألت عن أي موضع يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الشاتف فقيل الزد الكتف فوضعت في الكتف معظم السم وسمت الشاة كلها ولما وضعت أكل النبي لقمة منه فلم يستسيغها لم يستسيغها وأكل بشر ابن البراء ابن معرور منها واستساغها وبلعها فقال النبي إن عظم هذه الشاة يخبرني أنه مسموم، فلفظ، ولكن بقي بقية سم دخل جسمه، فلفظ اللقمة وقام ونادى زينب وقال لها هذه الشاة مسمومة، أصدقوني؟ قالوا صدقناك. قال لي ما فعلت؟ قالت قلت إن كان ملكا أرحنا الله منه. وإن كان نبيا سيخبره الله كثير من روايات السيرة تقول أنها أسلمت يومئذ ولكن بعد يوم مات بشر ابن البراء ابن معرور فجاء بها وقتلها ما قتلت في خيبر إلا امرأة واحدة وقتلت قصاصا وبذلك أخذ الفقهاء عدا أبو حنيفة أن السمة يوجب القصاص، لو أن شخص وضع السمة لشخص وقتله يقتص منه. أبو حنيفة يقول لا قصاص إلا في ضرب إلا بضرب بمحدود أو بمثقل. يعني شيء تقيل يضرب بحاجة تقلة أو بحاجة حادة. لكن لو قتلوا بأي حاجة تانية، يعني كفتو يا من قتلوا قال ما يقتلوا. لكن الفقهاء يقولون. من أحدث القتلة بأي فعل قاصدا إياه قتل به فقتل النبي زينب بنت الحارف أيها الإخوة يستفاد من هذه الغزوة أمور وفوائد الفائدة الأولى أن الحزم في القيادة وأن الوعي في القيادة سبب من أسباب النصر بالنسبة للأمة قاد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحافة وفتح خيبر في حزم أكيد ولما كان راجعا من الحديبية وعده الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه هذه يعني الحديبية وعدم مغانم والحديبية فعجل لهم الحديبية وبعد الحديبية فتحوا خيبر الفائدة الأولى الفائدة الثانية القناعة بالمبادئ هي وقود المعركة وهي سبب النصر الأساسي من اقتنع بمبادئه واقتنع بأفكاره قاتل لأجلها حتى النهاية الأمر الثالث أن رحمة الإسلام بالرغم من أنهم عادوا وأساءوا وفعلوا غير أن الإسلام عاملهم برحمه، فلم يقتل صغيرا ولا طفلا ولا امرأة بل حتى هم أجلاهم عرض عليهم الإسلام فأبوا وكانوا بالقرب منه يمثلون له شوكة ويمثلون له مصدر قلق وإزعاج فنفاهم وأجلاهم وكان بيده أن يقتلهم أجل النبي بن قينقاع وأجل بن النظير وبني قريضة وخيبر لم يقتل إلا بني ريضة لسوء فعلتهم أما بن النظير أجلاهم وبنو قينقاع أجلاهم من المدينة فتتجلى رحمة الإسلام في هذه المسألة رابعا ربطا بالواقع أقول نحن كأمة مسلمة نعاني اليوم إشكالات كبيرة جدا وقفت الحرب في لبنان وأنا لا أعتبر هذا نهاية المطاف. اليهود ما زالوا في فلسطين. وإن الذي حصل في لبنان أبان جبن اليهود وأبان ضعفهم وأبان أن أسطورة الجيش الذي لا يقهر قضية إعلامية فقط. حزب الله عبارة عن عبارة عن ميليشيات مسلحة لا يمثل جيشا. نظاميا بمفهوم الجيش ما استطاعت إسرائيل أن تتقدم بالأرض أبدا كل الضرب الذي فعلوه كان من أعلى وهذه حيلة العاجز هذا يقدر عليها كل الناس أما التقدم قتل منهم حتى لواء غولان الذي يقال أعلى لواء القوات الخاصة قتل منها قرابة الأربعين من القوات الخاصة اليهود من أجل أسيرين قتل منهم المئات على الدول الإسلامية أن تتحرك لطرد اليهود من فلسطين بالكلية وليس هذا ببعيد أنا والله ما أعرف المخوف الناس أكبر خلق الله اليهود اليهود يقاتلون ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتك. اليهود أبن الخلق إخوان القردة والخنازير. بالنسبة قوله إخوان القردة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخزوا بني قريظة وهو في الطريق وجد علي الراجع. قال له علي رسول الله لا تذهب إليهم. قال أسمعت أذن قال لقد قالوا فيك ما قالت سوء يعني أساء النبي صلى الله عليه وسلم شديدة قال أما وإنهم لو رعوني ما استطاعوا أن يقولوا كلمة قال كان شافوني خشمهم ما بيفتحوه قدامه ما يقدر يقولوا كلام ذا جاءهم النبي هم في حصونهم فقال لهم يا إخوان القبلتي هل أخذاكم الله وأذن قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا قبل كده ما قلت بكلام شيء زي ده الكلام الشيء ده ما كنت جهولا لكنهم يستحقون وفيه أن هؤلاء الكفار يعاملون بالمثل إخوان القردة والخنازير يا إخوان ما حصل في لبنان يستفاد منه أن الجيش الإسرائيلي منتهي يا أخي عزل جميع القوات رئيس الأركان عزل رئيس الأركان بلا سبب عيا جاته حمى ودخل المستشفى بلا سبب ده رئيس الاركان بتاعهم عيا قال عنده نزله قال نزله نزله يا مجرمه نزله تعمل لا حاجة ترى نازل فورد كله يعني النزله وكل ركمان زول جاته حوجمات زول مش مصفي مات قال جاته نزله قال دخلوا المستشفى ده الخوف والله الناس دي الخوافين الناس الجبناء يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يفتح جميع اليهود الذين قاتلهم ما استطاع أحد أن يصمت كلهم كان يسلمون يفعلون الغدرة ولا يتحملون التبعات لذلك ينبغي أن نستفيد أن الأمة ما زالت قوية لكنها غير معترفة بقوتها وأنا أقول بملئ في مشكلة الأمة ليست في الشعوب إنما في الحكام الشعوب الآن أجدوا دريقات الناس كلها متحمسة لكن الحكام ما عندهم روح المبادرة ما حرف عندهم جبل لكن حقيقة هم يخافون أمريكا لأن أمريكا سوف تتدخل لقتالهم إذا قاتلوا اليهود كما فعل ذلك في حرب سبعة وستين تدخلت الطائرات الأمريكية وحتى في حرب 73 أمريكا كانت أن تتدخل ولذلك السادات وقف وأحجم اليهود أجمل خلق الله في حرب 73 هزموا لكن من يقنع الحكام أنهم قادرون يا أخي اللي يعد العدة اللي يجهزوا اللي يفعلوا لانتصار المعركة الحاسمة وإن من خلال هذه الوقائع يتضح حقد اليهود الدفين على أمة الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدركته المنية قال لعائشة هذا أوان انقطاع أبهري إني أجد, إني أجد أثر السم الذي أكلته في خيبر بعد ثلاث سنوات أراد الله أن يموت نبيه شهيدا بالسم الذي وضعه اليهود حتى لا نقول اليهود مساكين واليهود كده حتى لا نرأف عليهم اليهود شر خلق الله في الأرض يجب على الأمة أن تقاتلهم وأن تردهم أسأل الله تعالى أن يرد الإسلام أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يحمي بسلطانه وقوته هذا الدين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلًا يا رب العالمين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلًا يا رب العالمين اللهم أنصُر المستضعفين في من إخواننا المسلمين في كل مكان في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم علِك كلمة الحق والدين اللهم علِك كلمة الحق والدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد